ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبداً ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَاتِ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 فَمَنْأَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُنَّ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِلَى الْكَهْفِ يَأْشُو لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَأْشُو لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتدي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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْ وَالَيَتَلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ مَن إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 أبصِع به وأسمع ما لهم من دونه مُولي، من ولا يُشرك في حكمه أحد، وَتَلُومَا أُوحِي إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعن من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسونة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل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 هو خير ثواب وخير عقبة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء ما الرياح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 ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُنَهُ وَذُرْرِيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسْلِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا سركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوه به الحقّ والتخذوا آيات وما أمذروه زواء ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِ مَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءٌ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إذْ أَوِيناَ إلَى الصَّهْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّى عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْم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 قال فإن اتبعتني فلا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا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 طلقا حتى اذا لقي يا غلام فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس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 حتى إذا أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبوء أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجره قال هذا فراق بيني وبينك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 وأعرضنا جهنم ما يوم يذل للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا